بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاتين طاتين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ نَوَعِدْ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ الذين يؤمنون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون في الآخرة جينا لهم أعمالهم فهم يعمكون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم وَإِنَّكَ لَتَفْقَهُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَفْقَهُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذْهَبْ إِنِّي آنست نارا إذ قال موسى لأهلي نُرِيدُ أَن نَّؤْثِرَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ بشهاب فِي رَحْمَةٍ مِّنَّا وَمَا يَسْتَشْعِرُونَ مِنَّا رَبًّا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى وَذِكْرٌ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَم بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك وألق عصاك فلما وأها تهزك أنها جاء لأنها جاء ولا مذبرا ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدلا حسنا بعد سوء فإنني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجِ الْبَيَاضُ آمِنًا غَيْرَ سُوءٍ إِنْ فِي ذَلِكَ أَيَّاتٌ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجِ الْبَيَاضُ آمِنًا غَيْرَ سوء فِي تسع آيات لا في العون قوم إنهم كانوا قوم فاتحين إنهم كانوا قوم فاتحين فلما جاءتهم آيات مبصرة قالوا هذا سحر جحدوا بها وسقين السهاء أنفسهم غلما ورضا. جحدوا بها وسقين السهاء أنفسهم وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.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 كل شيء وقال يا أيها الناس وللنا منطق الطيب وهو إيمان كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وَحُشِرَ لِتُلِيمَ نَجْنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُزَعُونَ وَأُشِرَ لِتُلِيمَ نَجْنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمَلْ نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم حتى إذا سوَّلوا ذنَّم فلَمَّتْ قالت دملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت دملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم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 الموضوع كم من قولها وقال رد الجميع ان تشكرن من تكلفي ان لم تعنوا والدي وان اعمل خالحا وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَبْخِلْ بِرَحْمَتِكَ فِي عَذَابِكَ الْصَالِحِينَ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَبْخِلْ بِرَحْمَتِكَ فِي عَذَابِكَ الْكَافِرِينَ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدا ام كان من الغايبين وتفقد الطير وتقول لي لا ارى الهدى هدا كان من لا وعذب بنه عذابا شديدا أو لا أو ليأتيني بسلطان مبين لا وعذب بنه عذابا شديدا أو لا أو ليأتيني بسلطان فما كت غير بعيدٍ فقال أحست بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقى. فما كت غير فقال بما لم تحط به من سبئ بنبئ إني وجدتم رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم إني وجدتم رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخرأ والأرض ويعلم ما تخفون وما تردون ألا يستجوا لله لن يخرج الخرأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تردون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب الأرض العظيم. قالتَ نَبُوَ أَطَرَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قالتَ نَبُوَ أَطَرَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم ماذا يرضعون. قالت يا أيها البلاء إني ألقى إليك كتاب كريم. قالت يا أيها البلاء إني ألقى إليك كتاب كريم. إنه من سليمان وإن إنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلو علي واتوني مس. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالت يا ايها الملأ افتوني ام اني ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وغلوب شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن ألو قوة وغلوب شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. وإني مغسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون وإني مغسلة إليهم بهدية فناضرة. يَوْمَئِذٍ مُحْسِنُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعِيدُونَ لِي فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع الين فلنكتنم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها إنهم بجنود الله بل لهم فيها ولا مخرج إنهم منها أذلة ولا وهم قال أَلَئِنْ جَاءَ الْمَلَأُ أَنَّكُمْ يَأْتُونِي بِعَرْشِهَا أَقرَّ لَئِنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ أَلَئِنْ الْمَلَأُ أَنَّكُمْ يَأْتُونِي بِعَرْشِهَا أَقرَّ لَئِنْ قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لطوي أمين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 فَلَمَّا قَأَهُ مُسْتَقِهُ وَنَنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَسْفَرُ فَلَمَّا قَأَهُ مُسْتَقِهُ وَنَنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَمْ أَسْفَرُ ومن شكر, ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني قال نسكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نسكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء الى اكذا عمصك ترن ماء الى اكذا عمصك قالت كأنه هو قالت كأنه هو العلم من قبلها وحدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافري وحدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافري قيل لا يرن الدف في الصدر فلمّا وأضححت حلجسا وكشفت عن ساقيها فلمّا وأضححت حلجسا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرحه مرد من قوارب ومرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع تليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع تليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون قال يا قوم متستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قال يا قوم متستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا قيّم لك ودمّاك قالوا قيّم قال قائُوكم إن ذا الله بل أنتم قوم تُفتنون قال قائُوكم إن ذا الله بل أنتم قوم وكان في المدينة تسعة وصي يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة تسعة وصي يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قانو تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم. مَلَنَقُولَنَّ لِوَلِيهِ قَوْمٌ تَكَفَّتْ بِاللَّيْلِ دَيْتًا نَهُوَ وَأَهْلُهُ صُمٌّ بَلْ نَقُولَنَّ لِوَلِيهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنْ تَارَ وإنه مات إذنى مهلك أهله وإذنى نصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فَظُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ ذَمَّ مَظْلَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَظُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ بِمَا ظَلَمُوا فتلك عبوتهم خارية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا إِنَّهُ وَكَانَ يَتَّقُونَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُرْصُرُونَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ أإنكم لا تأصون الرجال شهوة من دون نساء. أإنكم لا تأصون بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم فما كان جواب قومه قالوا من قريتكم إنهم أُناس يتغَفَّرون إنهم أُناس يتغَفَّرون فأنجَنَّهُ وأهله إلَّا مَرَاتهُ قَدْ ضَرَّنَهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا فشاء مقر رميم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل على عهاده الذين اصطفا أعو الله خير أم ما يشركون أعو الله خير أَمَّنْ خَلَقَ يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما السماء والأرض وأنزل لكم من السماء ما وأنزل لكم من السماء ما فأنبثنا به حذاء قذى بهجة ما كان لكم أن أَإِلَهُمَّ لَّا إِلَهَ إِلَهُمَّ لَّا إِلَهَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُرُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُرُونَ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَمَّنْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الدَّهْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهٌ مَعَ الله بل أكثرهم لا يعلمون أجلهم الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أم وَاللَّهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَحْفِظُهُ وَوَيَعْلَمُهُمْ كُلَّ بَابٍ الْأَرْضِ إِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدَكَّوْنَ إِلَّا مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا امن من فِي في الْبَرِّ البر والبحر ومن يثير الرياح عصرا بين يدي رحمته امن من في ظلمات البر والبحر ومن يثير الرياح بين يدي رحمته الىهم تعالى الله عما يشركون أَإِلَاهٌ مَّا تَعَالَى تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُمَّ يُعِيدُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَالِ وَالْأَرْضِ أَلَّا هُمَّ عَلَّهُمْ عَلَّهُ أَلَّا هُمَّ عَلَّهُمْ عَلَّهُ قُلْ هَا تُوبُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغِيبَ إلَّا اللَّهُ قُل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغِيبَ إلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُ وَمَا يَشُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُ بَلْ ازارك عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل سارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمو بل هم منها عمو وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا أئذا كنا سوابا وآباؤنا أبينا لمسرجون لقد وعذنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير وَلَنَهَذَا ذٰلِكَ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَفْطَرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ عَاقِبَةُ ولا تحزن عليهم ولا تكون في غيظ مما يمكن. ولا تحزن عليهم ولا تكون في غيظ مما يمكن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد. قل عساي يكون رضلكم بعض الذي تستعذرون قل عساي يكون رضلكم بعض الذي تستعذرون وإن ربك له فضل على الناس ولكن أسرهم لا يشكون وإن ربك له فرق على الناس ولكن أكثرهم لا يشترون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في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 الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على نبي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإن ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فاستكن على الله استكن على الحق المبين إن قال الحسِّ المُدبِي إنك لا تُسمِع الموتى ولا تُسمِع صمَّ الدعاء إذا واللُّودِبِي إنك لا تُسمِع الموتى ولا تُسمِع صمَّ الدعاء وما أنت بهذه الدنيا ظلاً لك؟ وما أنت بهذه الدنيا ظلاً لك؟ إِتَسْمِعُ إلَّا من يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَفْرَجْنَا لَهُمْ ذَابْتَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا تَكَانُ بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَفْرَجْنَا لَهُمْ ذَابْتَةً مِنَ الأرض فَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقْرِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذْعَنُونَ وَيَوْمَ نُحْشُرُ كُلَّ أُمَّةٍ فَوِجًا مَّنْ, من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينصتون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينصتون. ألم يروا أن جعلنا الليل ليستنوا فيه والنهار مظهرة؟ إن في ذلك لآيات لقومي يَقُبِّلُ بِالصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ مَن شَاءَ اللَّهُ وَيَمْنَ يَقُبِّلُ بِالصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, من إلا من شاء الله. وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ وكل أثناه وترى الجبال تحبها جميلة وهي تمر و السحال وترى الجبال تحبها جميلة وهي تمر مر السحال فنال الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون كن الله الذي أكفن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من يومئذ آمنون هم منها وهم من فتع يومئذ آمين ومن جاء بالسيئة فكبت ألوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة في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 وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن من المسلمين، وأن القرآن، وأن أسلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي من نفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه فمن اهتدى يهتدي نفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المُنذرين ومن ظل فقل إنما أنا من المُنذرين وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتَعْرِفُونَها. وَقُلِ إِنَّ حِسَابَكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ